اما ولهم عذاب الحريق <تصفيق> ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد